اللهم اتعملنا ولا تستبدل بنا اللهم لا تتولى عنا يا رب اللهم افتح على قلوبنا اللهم اهدي قلوبنا وتدد ألفنتنا اللهم صدورنا اللهم اثلو السخائن صدورنا اللهم اثلو السخائن صدورنا اللهم اثلو سخائن صدورنا اللهم اثلو السخائن صدورنا اللهم اثلو الناد اللهم اثلو الناد اللهم اثنون قلوبنا يا رب امر به مرتبه قلوب عبادك الصالحين يا رب اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا اخواني واحبابي في الله اعتبر عن التاخر هذه الدقائق في الدرس النهارده بينزل بينزل الله سبحانه وتعالى في درس افتح لي قلبك وافتحي قلبك عايزين يعني نتكلم مع بعض كلا ونعيش مع بعض في الرد على المشاكل بتاعتنا انا هتبع النهاردة برضو الطريقة بتاعت المرة اللي فاتت يعني هقرأ لان فيه مشاكل بصية فانا ايه عشان نقف مع مشكلة أو مشكلتين مش هيبقى برضو ايه مناسب وننسى الناس فاحيانا انا جماعة نقف مع مشكلة ونتعامل مع الموضوع بتاعها واحيانا يعني لو كلمتين في كل مشكلة بس كل واحد منكم يحس انها اطراضة بتبقى حاجة جميعا ربنا يراضينا جميعا يا رب. ربنا يراضينا جميعا ربنا يبلغنا بيته رب أتمنى الله جماعة لو نبقى كلنا صحبة, صحبة في العمر الجاية يا سلام لو عمرنا بيت ربنا بالعبادة فربنا يعمر قلوبنا بالإيمان ويعمر صدورنا بالهدى وبالنور ويعمر عقولنا وبصائرنا بالفهم والبصيرة ويعمر جوارحنا بالعزيمة ويامر قلوب الناس تجاهنا بالحب والود الحقيقي الصافي ويامر يعني حياتنا بالغنى وبالعطاء وبالنفعات من الله تعالى عمره دي كلمة كبيرة اوي ان احنا نعمر بيت الله بالعبادة ربنا يعمر لنا كل حاجة في حياتنا مع طاقاتي. يعني بصراحة مش عارف في حاجة قلبية بيني وبين الدرس بتاع فتح لقلبك ده اول اتكلم معاكو بحس ان انا قلبي صفة وانسية المشاكل وبحس ان انا فرحان وبحس ان انا يعني مع صحبة صالحة وناس مقبلة على الله ربنا يعني يعني يصلنا اليه يا رب وربنا يشمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى انه ليو ذلك الق نقابي جنتي وفي سعادتي بتقول سؤال للدكتور حازم يعني لو سمحت اي اي اي اي انا بسمع تفسير حراك الايات وكنت عايز اعرف يعني انت معتمد على التفسير على كتاب ايه لاني دورت ولم اجد هذه المعاني لا تفسير السعادة ولا في مختصر ابن كثير طبعا يا اختي في اللام يعني بصوا يا جماعة موضوع تفسير ده متعة حياتي روعة حياتي كنت عند شيخنا الشيخ محمد حسان يعني من اسابيع قليلة فبقول له شيخنا انا نفسي نطلع الساحل الشمالي كده نفسح الكيلات ترفع عن نفسك لان حاسس يعني ان هذا الرجل له فضل علينا كلنا وفي دلوقتي في ناس يعني لم تحترم فضله ولم تحترم مقامه فبقول له نفسي فقال لي انا الساحل الشمالي بتاع اهو واهم شاور على المكتبه بتاعته قال لي دي متعة حياتي ده الساحل الشمالي ده الله يا اللي اللي يقرا في تفسير يحس ان هو بجد التفسير انواع يا شباب اوه تفتكروا التفسير كله يعني في تفاسير مثلا بتجيب الاقوال في المسألة لو عايز تعرف تقوال السلف في المساله تفتحها زي مثلا تفسير الموردي زي تفسير باب المسير مثلا لابن الجوزي في تفاسير بتجيب اقوال المفسرين مع احكام معاقات معاقات زي القرطبي مثلا في تفسير بتجيب الاثار تهتم بالاثار جدا زي ابن كثير في تفسير بتهتم بالتحليل التركيدي اللغوي للآية زي التحليل والتنوير الطهر بن عشور في تفسير بيهتم بالباكات بيه التفوقات زي اذا مخشاري مثلا ولو تحقيقات سلفية هذا التفسير في حاجات جميلة جدا وعظيمة والحاجات اللي اعتزالها اللي فيه فيه ناس حققوها ومحصات التفسير بتاعه عشان يعني حتى لو قرأ مبتدق قراءة ينتبه للحاجات اللي فيها مشاكل في تفسير بتعتمد على الالفاظ على انه يمسك اللفظ ويحلله تفسير الشعراوي من التفسير المتميزة جدا في التحليل اللفظي والتعامل مع الفاظ الاية بعمق في تفسير بتعتمد على الاسقصات الوقعية زي تفسير الظلال زي تفسير القرآني للقرآن بتاع الكريم الخطيب في تفسير بتعتمد على طائف القلبية زي القاسمي زي القلوسي روح المعاني في تفسير بيبقى لها صورة شمولية شوية يعني تجمع بين الرواية والدراية زي تفسير فتح القدير يعني انا عايز اقول لكم فيه تفسير بتعتمد على الابدعاء يعني ايه الاعجاز اللي في النظم وزي نظم الدرار للبعي انا عايز اقول لكم يا جماعة ان موضوع التفسير ده موضوع كبير جدا و و وعلى فكرة يعني انا مش بالنوع اللي باقتصر على التفسير في البحث في الاية يعني فضلوا منت الله سبحانه وتعالى يعني الواحد احيانا بي بي بيقرأ في الكتب اللي ادخل في المعاجم اللغويه بقى اشوف الجذر بتاع الالفاظ دي نفسها ايه لان الموضوع كبير يا جماعه يعني موضوع التفسير ده عمري ده حياتي رساله حياتي كلها القران ولو قعدنا نتكلم في كل الافكار اللي انا بحاول اكلمكم فيها واوصلها ليكم هتلاقوا جذورها بتنتمي الى القران وتب امتحان مريم يعني غصب عني طلع يعني في صعوبه شوية لان هو مش مش في صعوبه هو انا كنت عايز اوصل القران ده مبهر قد ايه يا اخواننا يعني قد جاءكم من الله نور نون وكتاب مبين يهدي به الله يهدي مش يهدي, يهدي به الله ربنا بيهدي بالقران من اتبع رضوانه سبل السلام عايز تعيش السلام في نفسيتك السلام في قلبك السلام في حياتك السلام في بيتك السلام في علاقاتك مع الناس السلام عايز تعيش صوب للسلام حياتك تبقى دقل من سلام لسلام القرآن القرآن والطريق لما بشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ربنا أنت جعل القرآن العظيمة ربيعة قلبي يا رب بحس ان ورد القرآن عمل زي الدنيا بتيشتي على قلبك نور وإيمان وخير المعاد يعني كل يوم اتخله المطر بينزل يبقى قلبك عمل زي الغبات الاستوائية كده يقول لك نص عدد الكائنات الحية على وقت الكرة الأرضية عايشة في الغبات دي او معلومة قريبة من هذا يعني قلبك ده يبقى جن القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري طب بعد النور وبعد المطر وبعد النور وبعد الحياة في جمال بعد كده ايه بعد كده وذهاب همي وجلاء حزني جلاء ده عارفة زي الجلاء كده جلاء الانجليز عن النصر كده يمشل ويبعدوا عن الهم يسيبني وذهاب همي القرآن ده جماعة حللنا مشاكل دينا ومشاكل دنيتنا ومشاكل الاخريتنا يقول والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول الفصل ربنا بيمسم بالارض ذات الصدع زي ما الارض تصدعت لما الشتاء نزل وطلعت النبات قلوبكم لما تسمع القرآن لازم تتصدع وتطلع الخير وتطلع المقامات الايمانية لشين كده ربنا صادع بيقول لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته وخشعا ايه ها ايوه متصدعا متصدعا حتى التصدع القلب حينما يسمع القرآن تفاعل القلوب الحية مع القرآن المفروض قلوبنا لما تسمع كلام ربنا تتصدع يا اخوان انا باشرح لاخوانكم النهاردة صورة عبس في المعهد القرآني انا حاسس ان ايه الانوار دي يا رب يا رب كل النور ده انت بديه كل المعاني دي انت بديه لنا والله يا اخوان احنا ضيعنا نفسنا طهر الاسلام لما زهدنا في القرآن وزهدنا في فام القرآن ربنا اقول الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها كله متشابه في العظم كله عظيم كله جميل كله يزلز القلب مثاني كله فناء على الله مثاني متوازن لما يذكر الجنة يذكر النار بيطلع نفسيات متوازنة بيطلع عقليات متوازنة كتاب كله فناء على الله مثاني تقشعر منه جلود الذين يا ربهم. القرآن له اثر حتى على الابدان. اقشعرار الجلد. خشية القلب. نور القلب. تصدع القلب. والارض ذات الصدع. انه لقالوا الفصل. فصل ما بين الضلال والهدى. واذا قرأت القرآن. ها اسمع بقى طالب الجامعة. اسمعي طالبة الجامعة اللي عايشين في الفتن. واذا قرأت القرآن. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة. دي حجابة مستورة. يعني اللي عايز تنزل تحس انك انت الفتن في وادي وانت في وادي. تحس ان الشهوات والشبهات فوادي وانت فوادي والشبهات فوادي وانت فوادي اغرق قرآن كله من تنزل الكلية بتاعتك او تنزل الشغل بتاعك وشوفه الاخر بتاعه ايه يعني القرآن ده حياته يا جماعة قرآن ده عمري رسالة عمري اسأل الله سبحانه وتعالى ادعوه يا ربنا والله يا خوادي حياتي لا معنى لها لم يرزقني الله سبحانه على الفتح في فهم كتاب ولا يوجد لحياه الواحد معنى ولا يوجد لحياه الواحد هدف اعظم من انه يفهم كلام ربنا ولا يوجد في حياتي فرحة اعظم من ان انا افهم جديدة كلمة جديده جديدة جديده جديد حرف جديد ترابط جديد معنى جديد في ايه من ايات كتاب ربنا سبحانه وتعالى يعني سبحان الله العظيم العمره اللي فاتت ربنا رزقني كده عشت مع سوره الانفال شويه العمره من ايام ده الله اما ندخل جنة القرآن بنعيش مع معاني مهولة مع معاني عظيمة يعني بس مين يا جماعة اللي يعرف امت القرآن ياريت يا شباب تعرفوا امت القرآن ياريت يا شباب ترتبطوا بالقرآن ياريت تعرفوا انه اخطر حاجة في عمركو قيام الليل بالقرآن ورد القرآن وتلوط القرآن فهمك سمع دروس التفسير هتزق حياتك لقدام اعظم الف مرة من سمع دروس الوعظ بس دا دروس التفسير ما معوش فلسفه زي ختم التعارف اللي ديتها في رمضان ديت ربط الموضوع في القران سلاسل تفسير الجزء 29 المعهد القراني اللي احنا عاملينه جزء 30 شيخ احمد جلال عامل سلسله في تفسير القرآن في رمضان اللي فات ده فضله من الله ربنا نافع بيه نفع كبير يا اخوانا, أخوانا ارتابوا دكتور احمد عبد المنعم عندكم على الغرفه الصوتيه ده فضله من الله ده كنز ده يعني حبيبي ربنا يحفظه رب ده كنز اخواننا دكتور احمد القرآن في فضل ومينة الله يعني يعني اللي ماسكها فضل ومينة الله يعني صفحة فاتح ابن الفتحان يقولوا على الفيت بوك صفحة انها القرآن هتلاقوا فيها خير كبير اوي اوي اوي ليكم باذن الله سبحانه ارتبطوا بالقرآن اجابا عيشوا مع القرآن افرحوا بالقرآن اتسلموا قلوبكم للقرآن وشوفوا القرآن هيديكم ايه وشوفوا القرآن هيديكم ربيع القلب ونور الصدر وجلاء الحزن وذهاب الهم فيا اختي نقابي جنتي يعني انت بتسأليني في يعني انا طبعا مش بقفل على تفسيره يعني انا بقالي عشرين سنة بجمع في الكلامة بقول لكم في التفسير ده يعني, يعني انا ما سمعتش فايات تستنبط في القرآن الا و رواحته و كتبته يعني, يعني اللهم لك الحمده كنت في رمضان و طالب كنت ادخل المسجد الفجر اعود زاكر اجيب تفسيري من كثير واجه دلالة بالجزء طول النهار وبعد كده اروح اصلي بالجزء بقى ورا الامان بالليل امتحان اشوف بقى قلبي قرب لما وقرأت في التفسير قدرى خلص الجزء كله بس كنت بقرأ وبوصل لحاجات طيبة جدا اثرت في حياتي وغيرت حياتي جاهدوا مع القرآن يا جماعة اتعبوا مع القرآن وبنصحكم بصفحة انه القرآن بنصحكم بصفحة دي وبنصحكم مدروس دكتور احمد عبد المنهم على خرفة صوتية ان شاء تفرق معاكم من التحامل المنظر ده جبتوا بالمنظر ده لاني كنت عايز الناس يفهموا الاسقاط الواقع للقرآن ان القرآن ده أمنا يحلق مشاكل حياتك ان القرآن ده هيفهمك كل حاجة ان القرآن ده هينور بصائركم طيب السؤال التاني الاختنا نقابي جناتي بتقول سؤال معلش قلت ان في علاج الفشل في علاج الفشل لازم فترة تعود فمدتها قد ايه وممكن الواحد يعود نفسه على كام حاجة في وقت واحد. اه انت قصدك على مطلع انت فاشل انت قصدك على درس انت فاشل يعني قلت ان ان في فترة, فتره تعود يعني ايه فتره تعود ايوه يا اختي انا قلت ان يعني انت ربنا يجازيكي كل خير انا رئيس بعاني في الحاجات دي بتصطاد أوي. لما بلاقي ناس لأ الكلام اللي انا بكلمه في خط سيركه في الحياة يعني انا كنت قلت ان الوقتي مثلا انت فشلة في ورد القرآن فقلت ابدائي بورد بسيط جدا ان دا كان ملخص دارس هل انت فشل ابدائي بورد يعني اللي انا كنت بقى دفليه ان انتو مش فشلين ولا حاجة بس اللي مش عارفين نوصل صح ان عايزة ورد القرآن يبقى في حياتك ابدائيش بورد كبير ما تقوليش ابدأ بجزئين في اليوم ولا لا ابدائي ب... ايه ابسط حاجة تقد انا صفحتين خلاص <تصفيق> مش قلنا ربع. امتى لازم تحددي الوقت زي ما حددتي كام الوقت مثلا اكتر وقت فاضي في بعد المغرب وفاضيه في جميل لو الورد راح منك امتى الوقت اللي هيتعوضيه فيه لازم تعوضيه لازم يبقى في خطه بديله لازم يبقى في بلان بي لازم طيب ال ال الخطه البديلة ان بعد الفجر هقرا الورد بعد الفجر اللي فات عليا بعد المغرب جميل جدا خلاص يبقى اذا إيه... إيه... طيب ابدائي بقى ما... ما... مش لو يوم الايام وهيعت في الورد صحباتي ليه لو نجحتي اربع في الاسواق في الورد يبقى انت ممتازة ناكحة جدا واحدة واحدة يا جماعة الدول ياتيبش المهم انك انت تبدائي بعد شهر شهرين اللي انا سميتها فترة التعود انك تتعودي على الورد ممكن تبدائي بقى تزودي في الورد ده يبقى ربعين بعد شهر تاني ممكن تزودي في الورد ده يبقى تربع يا اخوانا الكلام ده خطير جدا. جدد التوك العقلاني في الاوراد كلام خطير جدا كلام ده سقطاء لحفظ القران اسقطوه لان الاخوه كنا بتقولك احنا فاشلين في في حفظ القرآن ما استمرتش في مذاكره العلم ما استمرتش في ورد القران ما استمرتش في قيام الليل ما است... انت عارف ما استمرتش ليه لانك انت حملت نفسك مال توك ابدا حفظ القران ده حفظ 5000 في الاسبوع خمس ايات يا عم ابدا بس بنص صفحه ابدا ايه يا ست بصفحه في الاسبوع خلاص بس ابداوا يا جماعه لما شهرين ثلاثه تستقر ابقى خلي الصفحه تبقى ربع يا جماعه الموضوع بس هو انك بتصبر في اول 6 شهور انك انت ماشي بمعدل بطيء بس مستقر انا بحب لما ببدا مع بعض اخواني اي مشروع دعوي ان المشروع ده في الاول هادي كنت زمان احب المشروع يبدا سخن ويبدا مولع واللا لا دلوقتي ما بحبش كده دلوقتي احب يبدا هادي بس يبدا مستقر ومستمر بعد شهرين ثلاثه من بدايته نبدا بقى نطمح وننطلق ليه اطمنا ان يعني يا جماعة اطلعوا واستقروا في حياتكم يا اخوانا يبقى اذا لازم فترة تعود تعودية هيبقى الوردة فيها بسط لحد ما تتعودي يعني زي بالظبط قلتلكم برضو انها عاملة زي اخواء اخواتنا للوقت اللي بأ... اولاده ما يصلوش طب اولاده يصلوا ازاي اولادك هيصلوا بالتعود يا اخوانا اولادك ممكن يكونوا بسوم رمضان والله اصعد بيت مرة من انهم يصلوا الصبح يبقى التعود يبقى عودوا نفسك وعلا هتفضلي اسبوع تعبانة مع العيات وتصلي بهم جماعة وتقعد ساعة تقنع بنتك ولا ابنك انه يقوم يصلي مرة بيها هجيب لك حاجة حيلو ومرة هفسحك ومرة هضربك ومرة عشان خطر ربنا ومرة يعني كل مرة وفي النهايه لما هيتعودوا هيبقى الموضوع بسيط جدا باذن الله سبحانه طيب وممكن الواحد يعود نفسه على كام حاجه في وقت واحد انا قلت ان من اسباب الفشل ان الاخ عايز يتقي في الدعوه في نفس الوقت اللي عايز يتفلق فيه في قيام الليل قلت يا اخوانا ابدا ورد ورد انت نجحتي في ورد القران اه خلاص انا بعدت اربع شهور نجحت قومي مدخله بقى ورد قيام نجحتي في ورد قيام بعد شهر شهرين خرباتكم النجاح بيبقى صعب في الاول بس اول ما بتنجحي في ورد واحد ممكن تدخلي ممكن في خلال سنه واحده تدخلي 10 اورات كمان يا جماعه ما تستعجلوش في الترقي يب على فكره اسئلتك عجباني قوي تنقوا بي جناتي وانا ما شاف انت تبعانها في المعد القرآن ولا لا لو ما تشمعانها في المعد القرآن هتبقى حاجة زعلني لان اسئلتك حلوة بفضل ومنة الله وتدل على نضجه وعلى فهم ربنا يحفظك انت وكل اخواتك وكل اخوانك يا رب يبقى الواحد يجمع يبقى في الاول انت مثلا دخلت الورد بعد طب بعد شهر كمان ممكن تبقى كل شهر تدخلي حاجة تومي بدخلها مثلا ايه مثلا مثلا وردة حفظ حفظ القرآن طيب بعد شهرين تومي تبدأي مثلا إيه؟, ايه تدخلي بقى في ايه انا هسبت معاك جولة اسبوعية زي الجولة اللي احنا كلمنا انها تبقى عنتي لكو كده كل اسبوع وهكذا بقى هتلاقي الحياة مشت معاك صح بس ابدأي صح ابدأوا صح يا جماعة ابدأوا بداية منهجية يفسركم الى الله بداية سهلة بداية ثابتة بداية مستقرة وشوفهم أنا يعني بقى بقى بقى بقى يعني على الدعوي بتاعنا اللي هو خط بين الناس انا سجلت فيه اربع مقاطع اسمهم هل انت فاشل يا ريت يا دكتور محمد تنزل لهم بتاع خط الوصف بتاع بين الناس سجلت فيهم اربع مقاطع اسمهم هل انت فاشل يا ريت يا جماعه تسمعوا المقاطع دي لانها بتنمي الفكر المنهجي عند الاخوه الاخوات يا ريت يعني ارجوكم انكم الفكر المنهجي عندكم جدا جدا وعلى فكره الحاجات برده بتاعه التنميه البشريه حاجات مفيده جدا لو تسمعوا للدكتور محمد الشيخ ربنا يحفظه طبعا واحلى شغل يومه بجد جدا وممكن تشتغلوا معهم شغل برده ف جدا دكتور محمد الشيخ برده يدرس في التنميه البشريه وفي حاجات مفيده يا ريت حاجات التنميه البشريه والاداره من ناس ملتزمه برضو دكتور احمد خليل وهو من اخوانا في اسكندرية دكتور احمد خليل برضو عقله حاجات مفيدة جدا يا اخوانا البناء العقلي مهم انا بكلم كلوقتي مش بناء ايماني بناء عقلي يعني الحاجات دي هتعلمكم ازاي, ازاي تقدروا تفكروا خلانية في الحياة الحاجات دي هتعلمك وهتعلمك طريقة التفكير السليمة في الحياة اذا لما تتجاوز تقدر تجمعنا بين وقت جوزك ووقت اولادك ووقت اهلك ووقت عبتك ووقت نزولك ووقت وقت دعوتك الموضوع والله ما وصابه يا جماعة هو عايز مدد من الله سبحانه وتعالى ونكون احنا ناس عقليين نفسياتنا مش قد علينا بس طيب شفتوا بقى كل ده في سؤال نقابي جناتي وفي سعادتي يعني مش عارف والله لو انت ما قمتش الليل النهاردة وقت نقابي جناتي يبقى بصي <تصفيق> لله يا زمري ربنا يا يا رب صلاح الدين بقى بيقول قراءة احدى المشاركات عن حمله لكم يا دكتور حازن بخصوص الاعانة على مقاومة البرد تعلم يعني السنة اللي فاتت في ميسل بهذا الجو احنا عملنا درس اه اتقل عن البرد وغنمة البرد كانت موجودة ذالوقت كده السنة اللي فاتت فرأيت كانت الجمعة شرعية فرأيت وان اذكركم يوجد حفنا من السوريين اصدك اخوة ان السوريين لا ادري ان سمعتم هم بيقيموا في بلاد الله الواسعه في خضر اللجوء الى مصر واخواتنا السوريين اللي في كل في العالم في في كل مكان في في عينينا فضلوا منة يعني ربنا اعاننا وعملنا حملات فضلوا منة الله بفضل الله وحده يعني في فضلوا منة الله بسبب هذه الحملات غير الحملات فن عملوها, عملوها ففضل الله سبحانه وتعالى يعني ايه اخواننا وبشاركتنا ليهم طبعا دول نور عيننا يا مؤمن ان الدعائيه العام يجب ان يكون له جهد ميداني الدعائيه العام لازم يكون في نوادل الاوكي دي او دعويين لازم نشارك نوازل الامه لازم ندي للناس خط سيرات النوازل ففضله من الله سبحانه وتعالى يعني ايه ده في كرنا الله خير على الايجابيه ديت واتعشم ان هم الدين اللي في قلبك ده على اخوانك يعني يثمر بقى وتك تربيه نفسك يا صلاح الدين عشان ان شاء الله باذن تبقى بكره ليك دور في نصره ال يا ام حبيب قلبي لأنه درور عظيم ولكن كل ناس مصنائع المعروف في الدنيا اللي اعظم من صنائع المعروف في الاخرة يعني في اخوة سوريين ما بيصلوش محتاجين حد ينقذهم من النار ويعلمهم من صلاة صح او لا يبقى اذا حينما نجتهد في الدعوة الى الله نحن نفعل صنائع معروف في التي هي اعظم من صنائع في الدنيا وهنمشي في اتنين ان شاء الله وجزاك اسلام رمضان كان فيه سؤال محايرنا لدرجة ان ممكن ملاقيش اي اجابة لينهائش ليه يا حبيبي سبحان الله العظيم لو مراد ربنا ايه ايه يتعلق بمراد الله منك ومننا لازم يقين ربنا ندنا اجابة السؤال هو ليه احنا كدولة دين واسلام وكمسلمين ومؤمنين وفينا العلماء والعبقرة والمفكرين والشرفاء وبغض النظر كمان عن ده كله نلقي النظر ع الدين وحده وهذا يكفي ان يكون شامل لكل مجال مجالات الحياة في القوة في النصر وفي السكينة ماشي ليه بقى رغم القوة دي يعني اصده دي لنا قوي واحنا اقوية عندنا علماء وعبقرة جميل كده فهمت كل ده ليه بقى رغم القوة دي الا اننا في مصر لا نصل الى مطاصل به الدول الاخر دول الاوروبية واللي ليس من الدين في شيء ليه احنا مش متقدمين ليه احنا بنبقى باش الدولة الوحيدة اللي يتصبع العالم كمان اتفكر نحن بهم ارجو الرد واسف جدا على قطاط الحديث حبيب قلبي يا سلم ما طولتش ولا حاجة حبيب قلبي يسؤالك جميل لما كنت في الندوة بتاعة طب القصر العيني نزلتها دكتور محمد ندوة طب القصر العيني يعني ما نزلتها من على على كانت ندوة من ندوات الجميلة والله يا اخواني يعني والواحد رجع له الامل تاني في شباب الجامعة يعني اخوة طب الاصر اللي عيني ما شاء الله واخواتها كانت ندوة في غاية الجمال وفي غاية الاسمار بفضل ومنت الله سبحانه نفس السؤال بتاعك باسلام هو انت بتقول لنا وكان السؤال كده بتقول لنا ان ربنا يدينا في الدنيا طيب هو ربنا ما ادناش ليه آه رغم ان احنا كويسين والغرب تقدم و احنا تأخرنا ليه قلت له حبيب و ربنا مدناش لان احنا مهم نسلوبش اصلا يعني لان احنا نسلوبش من ربنا يعني اخوانا احنا مقصرين في الدعاء انا الدرس كان قدامي يجاي الف واحد واخوة واخوات و... في الدرس قلت لهم, قلت لهم و... ويوم الجمعة في جمعة شراية قلت لهم مين اللي النص ساعة قبل المغرب ساعة الاجابة الاسبوعية رفع ايده الربنا وقفر على نفسه ودعاء ارتعان خمسة اخوانا بالدرس اللي رفع ايدهم قلت لهم خلاص ما تزعلوش بعد كده لما الاكتهاب يملحهاكم ما تزعلوش بعد كده لما المشاكل تملحهاكم ما تزعلوش بعد كده بقى لما تتبهدلهم لا انتوا زعلانين اذا كنتم مش مجمونين لدعاء من اكتر الايات اللي بتزلزل القلبي في القرآن ولم اكن بدعائك رب شقية دعائك هو اللي نجاني من الشقاء في الحياة رب. والله يا اخواني يعلم ربي يعني ان الآية دي, الاية دي الاية دي قصة حياتي قصة حيات اي حد هي هيقبل على الله بالدعاء انا لولا لا الدعاء لنهار كل شيء في حياتي وانتهى كل شيء في حياتي واستحيات لابتلاءات الطاحنة عاشد فيه استهب ايه الدنيا الملعونه ما فيها لولا الابتلاء لما صبر الانسان امام هذه الدنيا واما هذه الحياه اخوانا لولا الدعاء خد الدعاء ده عارفين في المعركه لما واحد يرفع الرايه البيضاء خلاص سلم الدعاء بإرداء. احنا بنرفع خلاص يا رب سلمنا يا رب مش هنقدر غير رب الدعاء يا جماعه الدعاء يا اخوان طيب ليه الدول الاجنبيه متقدمه لان ربنا بيقول سواء للسائلين حبيبي الدنيا موجود على سنن الارض الزراعية مش هتيجي ترمي فيها الفاس سيقولك تعايا مؤمن اما خرج لك مدن التفاح عشرين تفاح ويجي الكافر يضرب الفاس سيقوله مش كافر يا وحش انا ما بديش للكفر لا الارض على قد ما هتتعب طب ده على قد ما تديك خلاص ورب يزيد بعد هذا للمؤمن المقار ما شاء انما لازم نتعب ولازم ناخد بالسنن ولازم ناخد بالاسباب ولو ما خدناش بالاسباب في الدين وفي الدنيا احنا يا مش بس متاخرين في الدنيا متاخرين في الدين فاشلين في الديد احنا دلوقتي المجتمع بالمنظر اللي حصل في تراث السنه والخمره اللي اتشربت في تراث الاف زجاجات الخمور وعربيات الخمور اللي خلصت تراث السنه ده معناه اخوانا ان احنا مش نجح. في الدعوة مش دعوة ليه لان احنا ما بناخدش بالاسباب في الدعوة ما بنتعبش ما بنشتغلش ما بنكتهدش لسه متفق مع اخوة دكتور محمد جودا وايه الاخواني في المحدد الدعوي قلتلهم هنعمل جولة اسبوعية على النت هيبقى دكتور محمد فيها معاكم وهتنزلوا مع بعض وهو لايديكم المقطع وهتشيروا مع بعض المقطع لكل اصحابكم وتدخلوا على كل السوشيال ميديا وواتس واسكايب وفين وتجيبوا الناس ويبقى في دعاية مستنيكم بالناس اللي هجبوهم فكرة مهمة جدا وخطرة جدا ارجو التواصل فيها من خلال الغرفة الصوتية والمشاركة فيها ناخد بالاسبابة جماعة ربنا قال سواء للسائلين قال هو هم ناس اشتغلوا احنا لما مشتغلين كنا اعظم حضارة في الحياة وهم روحضارتهم على حضارتنا لما كسلنا خلاص لازم نشتغل حبيب قلب الموضوع. موضوع ان احنا شين كده الغرب لما بيشوفنا رفعين ايدينا وبندق عليهم بي ليه بالزبط كده اتنين طلبة وعد منهم قاعد يزاكر ليل نهار ليل نهار بس مش متدين خالص. والتاني متدين وعد يصليش ولكن ما بيفتحش كتاب يا رب نجحني يا رب طلعني الاول فالتاني بيبصله مزهول اول ايه هو انت بتفتح كتاب افراد لا انت لو ربنا طلعك الاول علي يبقى ظلم يعني حتى لو ده كافر ولكن اجتهد وده يا اخوانا يا اخوانا احنا الدعاء شيء عظيم ولكن احنا لا نأخذ بالاسباب يعني اقول لكم حاجة وما تزعلوش احنا لا بندعي ولا بالاسباب الارضية <تصفيق> يعني احنا لا مجتهدين في ولا مجتهدين في اسباب انا مصدوم في ضعف الدعاء في حياة الاخوة والاخوات عشان كده سلسلة محتاجة يصلي اللي بدأناها في جماعة شراء الجمعة اللي فاتت اول ده في كان معجزة الركاتين كان معجزة الركاتين اللي هي يا اخوانا انتو